Bismillah. Bismillah. Bismillah. إياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد, إياك نعبد. وإياك اي تعين إهدِ النصر المستقيم صدق الله العظيم الفات.